بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك يا مولاي ابن مولاي يا أبا عبد الله فَزَمَنَ اعْتَصَمَ بِحَبْلِكُمْ وَأَمِنَ مَن لَّجَأَ إِلَى حُصْنِكُمْ يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ سَادَتِي فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ان ضاع وترك يا ابن حام الديني لا قال سيفك للمنايا كوني لا مثل يومكم بعرصة كربلا في حادثات الدهيوم شجوني جوني قد صمموا فيه لجدك عن صلان تركتكم دوما بلا وهوى على حر الهجير ضريبة تحت في لحد المشنون وقفت له الأفلاك حين هويه وتبدلت حركاتها بشكوني وظمي غيب الله كيف لك القمى نفذت وراء حجاب المكنونين سيدي وتسك جبهتك السيوف وإنها لولا يمينك لم تكون ليميني. وأشد يوم بعد يومك حل في الإسلام منه يشيب كله جنيني يوم بيسارت كما تهوى العدى. فيه العقائل من بني أسير اخرجنا من حرم النبي وانه حرم لله بمحكم التبيين يا الذي يا يا اتمنيت خير يا وصالت المعروف لا تشب يدم قطعات شفوف ورع شبعمود من الحديده الشمس. نادى يا أنا بشبيدي الحرب بشبيدي ان الحرب ان تدري عيدي لو ان تدري ان تدري ان تدري ان لله ان تدري راجعون ولا حول ولا ان تدري بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس تحدثنا فيما مضى عن سبب نجول الآية الشريفة ومضمونها على الإجمال وقلنا بأنها نوهت بحدث مهم وحديث هام في قضية غذير خم في عقد ولاية الامر من قبل النبي صلى الله عليه وآله لصاحب الولايه الكبرى امير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وبينا فيما سبق بأن هذه الخطبة رواها عدد غفير من علماء الفريقين وأن هذه الخطبة جاءت في جو لا يمكن تفسير كلمة المولى في ذلك الجو إلا بولي الأمر وهذا الموضوع في الحقيقة تقريبا هو أهم نقطة مركزية في البحث بحث الليلة هو أهم حلقة في هذه السلسلة من البحوث لأن أكثر علماء جمهور المسلمين يعترفون بحديث الغدير وقد ذكرت لكم عددا منهم وقرابة 112 تقريبا يعني بين إمام مفسر وبين إمام فقه وإمام حديث وإمام مؤرخ إذن الإشكال أين؟ إشكالهم في أي شيء؟ إشكالهم في تفسير كلمة مولاه ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وآله في كلمة المولاه ما المقصود بقوله من كنت مولاه فعلي مولاه فإذا مثل ما يقول المثل العربي كل الصيد في جوف الفرا. يعني أهم نقطة في البحث أتسم نقطة هي هذه النقطة أن نعرف ماذا أراد رسول الله بكلمة المولى وقبل أن نعرف معنى المولى لا بد أن نعرف الميزان بمعرفة معاني الكلمات القرآن الكريم نزل باللغة العربية ولتفسير القرآن لا بد من الرجوع إلى قواعد اللغة العربية معايير اللغة العربية لنعرف كيف نفسر الألفاظ وقبل هذا يجرنا إلى بحث أسبق من هذا البحث وهو أنه اللغويون حينما ينصون على معنى للكلمة نفرض مثلا الجوهري في الصحاح أو الزبيد في تاج العروس أو الفراهيد في العين أو غيرهم مثلا في كتب اللغة هؤلاء ائمه اللغة قولهم حجة أم قبل هذا يجب أن نعرف بأن العقل يحكم برجوع الجاهل إلى العالم في كل فن من الفنون سواء في الأحكام أو في الموضوعات في الأحكام مثل ما نرجع للمشتهد الفقيه العادل نأخذ مننا الفتاوى الشرعية إذا كان الشخص مشتهدا فذاك توفق عظيم وإذا حرم من الاشتهاد عمل بالاحتياط يأخذ أصعب الآراء يعمل بها هذا أيضا نوع من التوفيق وهذا عادة ما يتأتى لكل أحد عادة يتأتى لفضلاء الحوزة العلمية يعني الأشخاص المراهقين للاجتهاد تقريبا لأنه لازم يطلع على كل الآراء ويطلع على كل الآراء وتقييمها يحتاج إلى ملكة حوزوية فلابد أن يكون من الفضلاء بتعبير الحوزة العلمية رجل فاضل فيحتاط إذا كان لا مجتهد ولا محتاط، ش يعمل يرجع إلى المجتهد، إلى المقلد، مرجع يقلده في المسألة. هذا النوع يعبر عن رجوع الجاهل العامي إلى العالم. وعلى فكرة هذا لما نقول جاهل او عامي، لا يعني أن جاهل بكل شيء، قد لا عند اختصاص غير ديني، فرض مثلا عند اختصاص بالطب، عند اختصاص بالهندسة قد يكون يحمل شهادة دكتوراه. أو أعلى من شاهدة الدكتوراه مثلا بس نسمي عامي بالنسبة إلى الفقه نسمي عامي يفرض عالم باختصاصه بس نسمي عامي بالنسبة إلى الفقه فيرجع إلى الفقيه ياخذ منا أحكام الله تبارك وتعالى هذا رجوع بالأحكام وعدنا رجوع بالموضوعات يعني مثلا رجوعك إلى المهندس رجوعك إلى الطبيب إلى كل متخصص رجوعك إلى عالم نفساني والمتخصص ترجع لها في الأمور الموضوعية تسئل عنها ترجع للصيدلي تقول له كيف أركب هذا الدواء مثلا ترجع للطبيب تقول له أي دواء أستعمل مثلا وهكذا العقل يحكم برجوع العامي إلى العالم في كل اختصاص وبناء على ذلك هذا يعتبر من الأدلة على وجوب التقديد ولهذا الفقهاء أجمعوا على أن عمل العامي بلا اشتهاد. ولا تقليد ولا احتياط عاطل زين العقل يحكم وهذا الحكم من العقل أمضاه الشرع لم يعرف من الشرع أن له سيرة تخالف العقل في ذلك بالعكس العقل قرر قرره الشرع على هذه المسألة هذا الحكم هذا القرار قرار رجوع العام إلى العهد زي. هذه قاعدة أولية إذا فهمناها ننطلق منها إلى قاعدة ثانية نقول أنه الإنسان الجاهل بمعاني الكلمات هذا رجل عامي بالنسبة إلى اللغة والرجل اللغوي عالم ومقتضى القاعدة المتقدمة استنادا إليها لا بد أن يرجع الجاهل باللغة إلى علماء اللغة العربية لكن يبقى هل يعتبر أن يكون هؤلاء عدولا بالمعنى اللي نشترط بالفقيه المجتهد بالأحكام جواب أنه يعتبر الوثاقه يعني اللغوي لكي ترتب أثر على كلامه لا بد أن يكون اللغوي موثوق يعني لا يكون معروفا بالاختلاق بالكذب مثلا بالتجوير قد بعضهم لهدف في نفسه لهوى معين هوى مذهبي هدف سياسي أفرض لغوي ولكن العامل المذهبي العامل العصبية عامل السياسة مثلا قد يدخل يخليه يحرف معاني الكلمات يقول لك هل الكلمة بيها هل معنى وهل كلمة ما بيها هل شايف لأنه هذا القرار ياثر على تفسير القرآن ياثر على تفسير السنة الشريفة شايف هي القضية مو قضية الكلمة معناها القضيه ترتب عليها آثار فنعتبر في اللغوي أن يكون موثوقا يعني تطمئن النفس إلى قراره فإذا قول اللغوي نرجع له في تفسير الكلمات جن اللغوي لما نرجع له في تفسير الكلمات اللغوي عادة لما يطين معنى الكلمة استنادا إلى إيش يعني من جابوا الصفحه أو لا عند مقاييس علمية طبعا عند مقاييس علمية الكلمة لما يفسرها إما يفسرها بالقرآن يقول أنا أفسر الكلمة الفلانية مثلا أفرض كلمة المولى لما يفسرها بأولاد العم أو بالورثة اتسأل دليلك ما ويقول الدليل قوله تعالى وإني خفت الموالي من ورائه يقول زكريا عليه السلام وعلي أراد أولاد عمه ما كان يرغب أن اترك تنتقل لهم فلهذا قال فهب لي من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب. فتارة يستدل بالقرآن هذا واحد هذا المقياس العلمي الأول نفس المقياس راح نتبعه في تفسير كلمة المولى في حديث الغدير المقياس الثاني هو الرجوع إلى السنة الشريفة ليش لنفس السبب اللي نرجع به للقرآن مثل ما القرآن يعتبر أهم وثيقه وأقدس وثيقه للغة العربية كذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله لأن رسول الله أفصح من نطق بالضاد فأرجع إلى سنة النبي الصحيحة أفسر الكلمة بمقتضى سنة الرسول. جن اثنين ثلاثة أنا أرجع إلى نصوص الأدب العربي يعني الأدب العربي بشعر وبنثر أرجع إلى نثرهم أشوف يستعملون الكلمه بأي معنى وأرجع إلى شعرهم أيضا ألاحظ انه الكلمه في شعرهم استعملت في أي معنى بعد ما يعتبر أن يكون ما يشترط أن يكون صاحب الشعر علامة من العلماء أو يكون جارية من جوار العرب حتى لو جارية علماء اللغة يرتبون جو جوجارية صدر عنها بيت شعر <تصفيق> لنتبه تاخذ منها أحكام حلال وحرام يتأخذ هالكلمة العرب وين يستعملوها عسى يستعملها جهبذ من جهابذ اللغة وعسى يستعملها جارية يستعملها عبد مملوك يستعملها سيد يستعملها اعرابي أبروض أيا كان ملازم نفس يعرب يستعملها ونفس نفس قحطان يستعمله لو جارية فسرت كلمة بمعنى العلماء يقولون حجة إذا ثبت بشكل تطمئن له النفس يكون حجة مثل من؟ مثلا فيما لدينا من كلمة المولى كلمة المولى في حديث الرسول صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه هذه الكلمة مر نقول اولا يتبادر منها معنى ومر نقول كتب اللغة فسرتها بمعنى التفت لي هذا يعني ميزانين عندنا الميزان الاول التبادر يقولون علماء اللغة تبادر علامة الحقيقة يعني انت لما تقول ما مش يتبادر الى هناك يتبادر الى هناك البارد بالطبع لما تقول كتاب يتبادر الى معنى الكتاب شف هذا التبادر تبادر معنى معين من لفظ يقولون على على ان اللفظ حقيقه في ذلك المعنى زين هذا الدليل الاول طيب نطبق هذا الدليل في مقامنا نشوف موجود او غير موجود يعني لما نسمع مثلا افرض قوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير اشتفى من هذه الكلمه نعمل المولى اللي نكررها على ألسنتنا ونعم النصير اش تفهم منها تفهم من المولى يعني ولي الأمر يعني هو يلي أموركم هو ولي أمركم يعني أموركم بيده ما هذا التبادر عند العرب دليل على أن الكلمة موضوعة لها المعنى وثانيا نفس كتب اللغة كتب اللغة العربية لما ترجع لها شو تفسر كلمة مولى بأي شيء في واقع الأمر أنه كتب اللغة العربية الأساسية عدنا مثل ما عدنا أصاطين في لغة العرب شموهم الاساطين مثل ثعلب هذه لعله يعني الاسماء غريبة على بعض الأشماع ولعله البحث ب نوع من التركيز والدقة بس أنا مضطر ان ابين لك لأن أريد أسلحك بالدليل. مضطر أطيك أرقام يعني حتى تكون على ذينا من أمرك لما واحد يجادلك يقول من قال أن المولى يعني ولي أمر تستدلون بها على ولاية علي بن أبي طالب الله عدكم دليل فلازم يطلع الدليل شاعة, شاعة شاعة الاقتضاء لأن الرازي تقريبا سبب الهجمه هو الفقر الرازي الفقر الرازي رد على السيد المرتضى على الله مقام السيد المرتضى كان يقول أنه كلمة مولى في لغة العرب جاءت بمعنى ولي الأمر الرازي رد يجينا شاء الله بس قبل ما أدخل في جواب الرازي أبين أنه جماعة من أساطير لغة العرب نصه في كتبهم على أن كلمة المولى في حديث الغدير وفي غير الغدير ليس لها معنى إلا الأولى بالشيء الأولى بالشيء فمقصود الرسول من كنت مولاه يعني من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه انتبه لي جيدا اولى به ايش يعني أي شيء معناها أولى به اولى به في لغة العرب يعني من كان قراره حاكما عليه تقول مثلا أنه السلطان اولى بك ليش لأن قرار الدولة نافذ عليك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني إيش يعني قرار نافذ عليك يعني كيف اولى بالمؤمنين من انفسهم التفت لي جيدا اولى بهم من انفسهم يعني انفسهم شو تباشر انفسهم شو تباشر ايش قرار النبي قرار اولى من قرار انفسهم يعني شلون انت نفسك شو تسوي نفسك تبيع وتشتري وتاجر وتقيم علاقه وتسافر واي شكل تفتح محل تفتح شركه كله سوي نفسك وهذه قراراتك انت الناس مسلطون الانسان عنده اختيار في حدود ما شرع الله عز وجل يدخل في معاملة في علاقة في سفر في تشكيلة معينة الى اخره هذه قرارات النفس نفس هالامور اللي نفسك تباشر بها مقرارات اذا الحاكم صدر قرار في نفس هذه الامور بخلاف قرارك فقرار الحاكم بقدم يعني مثل ايش يعني أنت قررت السفر لكن الحاكم افرض مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله أصدر لك نهي عن السفر قال لك لا تسافر فنفسك تقول لك سافر بس الحاكم الشرعي يقول لك لا تسافر الآية تقول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم يعني أنت قرارك له في قبال إيش في قبال قرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعبر عن هذه الحكومة حكومة قرار الولي على قرار الأنفس بأنه عبارة عن نعم أولى به من نفسي ففهمنا مقصود بأولى به إذا فهمنا يعني اولى به يعني ولي أمره يعني حاكم اذا فهمنا نجي نقول أنه جماعة من عصاطين لغة العرب مثل ثعلب مثل الأخفش وأبو عبيدة والزجاج وأبو الحسن الرماني ومن المفسرين مثلا الواحد ومن علماء الكلام والعقائد التفتازاني مثلا وجماعة من هؤلاء يعني الواقع نقدر نقول أنهم يتجاوزون العشرين شخصية من اساطين لغة العرب أجمعوا على أنه كلمة مولى ليس لها معنى في لغة العرب إلا أو بشيء فمن كنت مولاه يعني من كنت أولى به من نفسه فعلي اولى به من نفسه يعني من كنت حاكمه وقائده وإمامه وولي أمره فعلي حاكمه وقائده وولي أمره واضح؟ هذا فريق عدنا فريق ثاني من العلماء من علماء اللغة قالوا كلمة مولاه لها معاني عديدة ولكن كلمة المولى من جملة معانيها الأولى بالشيء يعني من جملة معانيها ولي الأمر النظرية الأولى تقول ما لها معنى ثاني بس اولى بالشيء نظرية ثانية بتقول لا لها معاني أخرى بس كلمة الأولى واحدة من المعاني جينا إذا واحدة من المعاني نجي للمعاني نقول ما هي المعاني التي ذكروها. ذكروا مثلا وفرضوا للفظة المولى أن المولى معنى أولاد العم مثل ما قرأت لك الآية وإني خفت الموالي من ورائي جه قالوا والمولى بمعنى القيم بشؤونك هذا اللي يقوم بشؤونك هذا يعبر عنه بأنه مولى مثل من فإن لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم تتكلم عن من؟ عن الأبناء بالتبني والآية القران الكريم نهى عن النسب بالتبني قال ادعوهم لآبائهم بعدين يقول إذا ما عرفت آبائهم إخوانكم في الدين ومواليكم مواليكم ايش يعني يعني حكامكم أبناءكم بالتبني حكام لا مقصود في هذا المورد يعني أنه يقوم بأمرك بشؤونك وأنت تقوم بشؤونه يعني خدمة متبادلة جه وتجي نفس اللفظة بمعنى آخر مثلا ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون الآية الكريمة في سورة النساء شنو لكل جعلنا موالي الموالي يقولون هنا بمعنى الورثة ليش باعتبار الورثة يتولون المال ها؟ فلما يكونون اولى بالمال بكتاب الله وشفة نبيه عبر عنهم بأنهم موالي بعد القرآن الكريم لما نرجع مثلا استعمل كلمة المولى بمعنى ولي الأمر في قوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير واستعملها في مكان ثاني قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له بعد استعملها في مورد آخر بنفس المعنى في مقام النكير استنكار يستنكر علي عبدون غير الله عز وجل يقول القرآن الكريم لبئس المولى ولبئس العشير يعني هؤلاء اتخذوا جماعة أولياء لهم يقول بئس المولى وبئس العشير بعد يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا يعني يقول اثنين بالدنيا واحد متولي الآخر هذا يقوم بشؤون ذاك وذاك يقوم بشؤون هذا يوم القيامة هؤلاء طالما علاقتهم غير شرعية يعني على أساس الدنيا على أساس الجريمة على أساس الفساد على أساس الكفر هؤلاء لا يغني مولا عن مولا شيئا يعني كما قال في آية ثانية لا يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين طيب فإذا القرآن الكريم استعمل المولى في هذه المعاني وبعدش يشألها الكلمة من معاني يقولون المولى إلها معنى الناصر وبعضهم فسر الآية الكريمة ما واهم النار هي مولاهم مولاهم يقولون ناصرهم لان يطلبون الناصر في جهنم الله تعالى يقولهم ناصركم جهنم وفي تفسير أنه أولى بهم مولاهم النار مولاهم يعني أولى به. جه المحب المعتق اللي يعتق العبد مثلا المالك السيد الصاحب الجار النزيل الابن يسمى مولى العم يسمى مولى ابن الأخت يسمى مولى إلى اخره ذكروا قرابة 27 معنى لكلمة المولى جه صاحب النظريه شيريد يقول يقول احنا في هذا الخضم من المعاني العديدة شلون نعين ان مقصود الرسول صلى الله عليه وآله من قوله من كنت مولاه فعلي المولاه مقصود خصوص ولي الامر والحاكم شلون نعين لان الكلام مجمل الى 27 معنى اذا الى 27 معنى ذن ضاعت القضيه اذا ضاعت اذا ما يصبح حديث الغدير للدلاله على ولايه علي عليه السلام الجواب عليه ما هو الواقع أن هذه المعاني اللي ذكرها بعضهم كلها بلا مستند اطلاقا يعني لما ترجع إلى كتب اللغة ما تجد دليل واحد على تفسير كلمة مولا بمثلا فرضو ابن العم أو بالعم أو بابن الأخذ أو بالجار أو بالصاحب أو بالورثه هذه مو معاني للكلمة هذه تطبيقات شلون تطبيقات تفتولي جيدة مثلا لما تقول أنه على سبيل المثال مالك العبد مولى بأي اعتبار تسمي مولى باعتبار أنه اولى بالعبد الشكل؟ العبد نفسه تسمي مولى العبد يسموه مولى بأي اعتبار باعتبار أنه أولى بالقيام بشؤون سيده لاحظ مثلا الجار يسموه مولى جارك مولى ليش لأنه اولى بالقيام بشؤون جاره مثلا القريب يسموه مولى رحمك يسموه مولى ليش؟ لأنه أولى بالقيام بشؤون أرحامه أخذ كل هذه المعاني هذه كلهم ليست معاني هذه تطبيقات لمعنى واحد المعنى الواحد مثل ما قال اساطين اللغة هو الأولى بالشيء المولى يعني الأولى بالشيء بس الأولى بالشيء مرة السيد مرة العبد مرة ابن الأخد مرة الورثة مرة الصاحب مرة الجار مرة الرحم ولهذا تعددت شموها معاني والحالية ليست معاني هي تطبيقات لمعنى واحد هذه النظرية يأكدها من علماء جمهور المسلمين السبط بن الجوزي بن الجوزي يذهب لها النظرية ويأكدها أيضا من علماء الإمامية ابن البطريق صاحب العمده أيضا يأكد هذه النظرية وفي نفس الوقت البخاري في صحيحه في التفسير تفسرني جيدا في تفسير الآية الكريمة مأواكم النار هي مولاكم قول مولاكم يعني بكم فقط يعني ما يذكر لها أي وجه آخر على الاطلاق مولاكم بكم ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم رشول يقول انا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك دينا فأنا مولاه التفتوا للعباره أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم احنا قلنا أولى بهم يعني قرار ينفذ عليهم بس الغنم بالغرم مثل ما قرار القيادة الإسلامية تنفذ على الأتباع كذلك الأتباع كثير من قضاياهم يضمنها الحاكم مثل من؟ مثلا من مات وعليه دين ديون من ين تدفع تدفع من بيت الماء انتبه هذا داخل في قوله أولى بالمؤمنين من أنفسهم الرسول يقول انا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك دينا فأنا مولاه مولاه يعني إيش يعني أنا أولى بتشديد دينه هذا حديث هذا يشتدل به البخاري على تفسير مولاه بالأولى به وحديث آخر استدلوا به عن الرسول صلى الله عليه وآله وهو حديث أيما امرأة أو نكاح المرأة بغير إذن مولاها باطل يقول المولاها يعني ولي أمرها يعني الاولى بها هذا أيضا استدلوا به جن فإذا نحن وعلماء اللغة يذكرون أن كلمة المولى معناها الأولى بالشيء وولي الأمر او احيانا يعبرون المتصرف بالشيء او المتولي للشيء او الزعيم يعبرون احيانا فالنتيجة كل هذه التعابير هي تريد مضمون واحد المضمون والحاكم والقائد فمن كنت مولاه فعلي مولاه يعني من كنت حاكمه ومن كنت إمامه فعلي عليه السلام إمامه طيب فاذا نحن كتب لغة العرب ونحن القرآن الكريم القرآن الكريم ما استعمل كلمة مولى إلا بمعنى الاولى بالشيء هل نجي للآيات مثل من إني خفت الموالي من ورائي ليش سماهم موالي لأنهم أولى بالتركه باعتبار إذا ما عند ابن تنتقل من التركة تنتقل لهم مثلا ومواليكم يعني أولى بالقيام بشؤونكم مثل ما انتم اولى بالقيام بشؤونهم مثلا ولكل جعلنا موالي الورثه ايضا باعتبار الورثه اولى بالتركه مثلا ولكل جعلنا موالي الورثة أيضا باعتبار الورثة اولى بالتركة مثلا ما النار هي مولاكم مولاكم يعني أولى بكم كل معاني المولى كل استعمال لكلمه مولى في القرآن الكريم المقصود من الأولى بالشيء هذا بالقرآن والسنة كذلك ايضا مثل الحديث أنا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن ترك دينا فأنا مولاه يعني أنا أولى به فإذا الرسول صلى الله عليه وآله قطعا حينما قال من كنت مولاه فعلي مولاه هذه الكلمة بمعنى من كنت ولي أمره فعلي ولي أمره هذه نقطة هذه على جهة. هذا نحن وتفسير الكلمة اجي إلى القرائن نقول توجد قرائن قسم منها مقاليه وقسم منها مقاميه وقسم منها حاليه هذه ما تقبل تفسير المولى إلا بولي الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع مئة ألف ويزيدون في حر الهجير أمره جبرائيل بحبس المتاخر ورد المتقدم الموكب اللي مع النبي جبريل قل للرسول احبس المتأخر لا تخليهم يمشون والمتقدم رده جمعهم في مكان واحد وقام وخطب في الناس ايها الناس يوشك ان ادعى فوجيب فمن كنت مولاه فعليا مولاه جن هذا ارجوك المقام شيدل على ان النبي صلى الله عليه وآله شيري بيبين. هذا نسميها قرينه مقام المقام الشيقتضي ريبي من كنت ناصره فعلي ناصره او من كنت ولي امره فعلي ولي امره وما يقتضي ما يحتاج ان الرسول يجمع مئة الف ومؤتمر ايش عنده واذا بيقول لي انا نصره علي نصره فاهم يريد لها يعني عقد معتبر به الوخامة وبحر الهجير وحبس المتاخر ورد المتقدم ويمكن ما يوصل بالمدينة يقولهم على جلسة من الجلسات يبلغهم شايف لا وبعد يزيد وليبلغ الشاهد منكم الغائب وكان خبر جديد والحال كل مسلم يعرف أنه المسلم أخو المسلم ينصره ويعينه شايف؟ فإذن المقام هو يستدعي بأن تكون كلمة المولى مفسرة بأمر أعظم من النصرة مفسرة بولي الامر قرينه أخرى هو ما جاء في حديث في الثقلين الوارد في خطبة الغدير أنا أمس بين الجزء من بحث حديث التقلين ووعدت أن أكمل هذه الليلة أمس بينا قلنا الأمة تحتاج بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مرجعيتين مرجعية علمية ومرجعية قيادية المرجعية العلمية تمثلت بما بالقرآن وبعد والعترة الطاهرة العترة الطاهرة تحمل وصفين وصف أنها تحمل السنة الشريفة النبوية الشريفة ووصف أن العترة الطاهرة تتلقى العلم عن طريق الملائكة المحدثين يعني الإمام المعصوم عليه السلام يتلقى العلم بطريقين مرة عن طريق الرسول صلى الله عليه واله ومره عن طريق حديث الملائكة وهذا عليه روايات وأحاديث كثيرة ومان فرد به هذا يسموه موضوع المحدث المخاري في مناقب عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنه كان فيما مضى قبلكم من الأمم وناس تحدثهم الملائكة فإن يكون وليس في أنبياء فإن يكون في أمة أحد فعمر هذا في فضائل العمر يذكره جي. إذا هذا يذكره في فضائل عمر إذا ليش يستغرب مستغرب أن الله عز وجل يخص أهل البيت صلوات الله عليهم بملائكة محدثين يحدثونهم بالعلم بس انا ما اريد اناقش يعني الحديث في الخليفة الثاني ما اريد ادخل في نقاشه شو هو يعتقد به ويعتقد فيه. بس انا اريد اقول ليش يعني هالمعنى يسجل لغير اهل البيت بدون اعتراض لكن اذا سجل لأهل البيت تتحرك الالسنة بالاعتراض ليش يعني اهل محمد اقل شانا من غيرهم صلوات الله عليهم الأسرة اللي يذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا ليست أولى بأن تكون محلا لحديث ملائكة الله فأهل البيت نعتقد علمهم بطريقين طريق رواية عن الرسول وطريق الملائكة المحدثين جين وبهذا اش تصبح المرجعية العلمية متمثلة في القرآن وأهل البيت هذا من جهة. أما المرجعية القيادية فتتمثل بالعترة الطاهرة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون حديث الثقلين بهذا اللفظ أنسب بمقام الرسول، لأن الرسول كان في مقام توديع الامه ولما يودع الامه يحتاج أن يعالج هالمشكلتين أن الامه من بعد بالعلم علما ترجع وبالقيادة علما ترجع يعني من هو ولي أمرها حديث التقلم تكفل بالمسألة قال بالعلم ترجعوا للكتاب والعطرة السنة مستدركة السنة داخلة بالعتر. شايف؟ لانه السنة هي مصدر بس السنة تحتاج الى ناقل امين او لا وطبعا تحتاج الى ناقل امين ولا ما تكون حجة السنة لكي تكون حجة لابد ان تأتي عن طريق ناقل امين واي ناقل امين ومحيط بالسنة كاهل البيت صلوات الله عليهم. هذا من جهة وإذا اردتم أن ترجعوا في أموركم القيادية والولائية فارجعوا إلى عطرتي فيكون حديث التقلين من أعظم الأحاديث بركة على الأمة الإسلامية طيب ومن هنا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال من كنت مولاه فعلي مولاه عقب قال اللهم والمن والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وادر الحق معه حيث دار الشخصيه اللي الحق يدور مدارها حيث دارت سواء بالعلم يدور الحق مدارها او بقياده المسلمين يدور الحق مدارها اليست هي نعم المنصوب من قبل الله لتولي هذا العام ولو قلدوا الموصى إليه أمورهم لزمت بمأمون من العثرات ولهذا الزهراء روحي فداها في قطبتها الصغرى تقول ويحهم أن زحزحوها عن رواس الرسالة وقواعد النبوة والدلاله والطدين بأمور الدنيا والدين ومهبط الوحي المدين على ذلك هو الخسران المبين نتيجة انه الأمة الإسلامية لو كانت في واقع الأمر قد تمسكت بحبل هذا الإمام العظيم لنجت من كثير من البليات التي حلت بها ولكن جرى ما جرى يوم الخميس وجرى ما جرى يوم الاثنين أذني اليومين من الحقيقة أشد الأيام على تاريخ الإسلام يوم الخميس يوم كلمة يهجر حينما جابه رسول الله ويوم الاثنين يوم كلمة وين حينما تهاجم دار علي وفاطمة كما ينص على ذلك أبو الفداء وابن الأثير وجماعه من علماء العامة ويقال للمهاجم ان في الدار فاطمة يجيب يقول وين ولهذا لعله سامعين أنه لما توفي الإمام العسكري سلام الله عليه العسكري يقولون يقولونطلعة جارية للإمام تصيح الله أكبر ما صنعت بنا يا يوم الاثنين لأن بعد وفاة العسكري قوات المعتمد العباسي هاجمت قوات العسكرية الخاصة هاجمت دار الإمام العسكري تدري ليش بحثا عن الإمام الحجة سلام الله عليه فان الشلطة الطاردة للإمام ولما صار الهجوم صاحت الجارية جارية العسكر الله أكبر ما صنعت بنا يا يوم الاثنين مع العلم يقولون القضية ما كانت يوم الثنين يقولون تأشر إلى يوم ماذا ابعاد امير المؤمنين صلى الله عليه عن المنصب الذي نصبه الله ورسوله فيه وزين بيوم عاشوراء وحادي عشر من المحرم ماذا نادر قالت بأبي من أضحى معسكره يوم الاثنين نهبا الله أكبر مع العلم صح الروايات أن الحسين عليه السلام استشهد إما يوم الجمعة وإما يوم السبت يعني ما كان استشهاد يوم الاثنين فإذن اشتقصد بقولها بهذه من اضحى معسكره يوم الاثنين نهبا؟ يقولون أراد ذاك اليوم الذي نهب فيه حقهم بخلافة المسلمين واقتيد علي عليه السلام وقيل له بايع وإلا قتلناك يقول ابن قتيب بن الدينولي في كتاب الإيمان والسياسة قال إذن تقتلون عبد الله واخا رسول الله قالوا اما عبد الله فنعم واما اخو رسوله فلا انا لله وانا اليه راجع فجينا بابي وامي تشير الى هذا الموقع وتقول بأبي من اضحى معسكره يوم الاثنين نهب باب المذبوح حتى مضى باب العطشان حتى قضى بأبي من لا هو غايب فيرتجى ولا جريح فيداوى يا يا يا يا جداه يا رسول الله صلى عليك مليك السما هذا حسينك بالعرى محزوز الراس من القفا مسلوب العمامه والردى وبناتك سبايا الى الله المشتكى وإليك يا رسول الله يا جد الرمح بافرادك استفنا يا جدي بالوجه للش يا يا, رب يا يا الخال صدره يا رب يا يا جد من العطش قالوبة فتر زينب عليه السلام نظرت الى الجسد الصريع باي حال را الجسد الحسين الباقر عليه السلام يقول كان قميصه كالقنفذ لكثرة ما شاكه من سلاح الاعداء نظرت اله نظر الوداع اخي يا ابا عبد الله لو خيروني بين المقام عندك والرحيل عنك ترت المقام عندك ولكن معخوذة قسرا وجبرا هو مهال مهال لعبي زمان وهان مهان يا حسين مهان يا لو علينا ام علي فرقاك مهان ورحب بيسر الشارع اصبهاي يا يا عليها السلام اول ما وصلت المدينة المنورة جاءت تنعى الحسين الى رسول الله. هذا خطابها يا جداء يا رسول الله. ذكرني بهالموقف الثاني. يقولون اخذت بعضادتي باب الجامع النبي صاحت يا جداء اني ناعي اليك ولدك الحسين. آه لقد خرجنا من المدينه بحسين ورجعنا بلا حسين يا جدي ما تمحد وقف دونه ولا نظار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطب يا سنحل وافاك جدك زائرا ورآك مقطوع الوسيم اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم اقض حوائج الجميع للدنيا والاخره شاف مرضانا فك قيد أسرانا عجل ظهور مولانا وجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه اللهم وفقنا لما يرضيك جنبنا معاصيك لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا وتقبل منا ومن الشادة المؤسسين لهذا المأتم الكريم وهذا المجلس الكريم بأحسن القبول من المستمعين الكرام وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصنوات بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين تسجيلات دار الزهراء الإسلامية في دولة الكويت ومقرها العاصمة العاصمه الكويت منطقه الصوابر شارع مبارك الكبير خلف جامع الامام الصادق عليه السلام والحسينية الحسينيه الجعفري العامر تلفون اثنين اربعه اثنين واحد فاكس اثنين اربعه صفر اثنين تسجيلات دار الزهراء الاسلاميه أقدم تسجيلات في الكويت وتحتوي على أعداد كثيرة من كافة التسجيلات الإسلامية دورات القرآن الكريم الأدعية والزيارات المجالس الدينية المحاضرات الإسلامية الأناشيد واللطميات الاحتفالات الإسلامية والمصائب والنواعي وخطب الجمعة أهلا بكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية، حيث الأسعار المخفضة والعروض الخاصة في المناسبات الدينية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.